اللهم يا فارج الهم يا كاشف الهم يا مجيب دعوات المضطرين يا الله نسالك اللهم ان تفرج همومنا وان تنفث ترابتنا وان تضوي بيوننا وان تشفي مرضانا وان ترحم موتنا وان تصلح وان تسلح شبابنا وان تصلح شبابنا وان تعف نسانا وان تتقبل صيامنا وطيامنا ودعاءنا وسائر اعمالنا اللهم من علينا بعفو اللهم من علينا بعفوك يا كريم الا ملائكه يعفون تحب العفو فاف عنا اللهم انك عفوا إن تحب العفو فاف عنا اللهم قل لي بالقلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا يا درجنا واللقام اللهم احفظ شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح بهم العباد وتوال البلاد اللهم انفع بهم دينهم وامتهم وبلادهم ومجتمعاتهم واهلهم يا من الله احفظنا واياهم من فتن الشبهات والشهوات اللهم احفظهم من فتن الشبهات والشهوات واحصنهم من فتنه التفجير والتكفير والتدمير الله اللهم حببنا واياهم اليك وردنا اليك وردنا واياهم اليك ردا جميلا اللهم اللهم عف نساءنا ونساء المسلمين اللهم جملهن بالحياء والعفاف والحشمه يا كريم اللهم من ارادنا وشبابنا ونساءنا وولاة امرنا وعلمانا وبلادنا نا بص اللهم فاشغله في نفسه اللهمك اللهم اجعل كيدا في نحره اللهم اكفنا بما شئت وانت السميع العليم اللهم احفظ بلادنا ومقدساتنا واهلنا يا ذا الجلال والاكرام احفظ اللهم بلادنا واجعلها شامخه بامناها وايمانها اللهم من اراد بسوء فارينا في عجائب قدرتك عليك اللهم بالمتربصين بامنانا وبلادنا وايماننا ادفناهم بما شئت وانت السميع العليم اللهم وفق ولي امرنا بتوفيقك وايدم بتايدك وارزق البطاله الصالحه الناصحه يا رب العالمين اللهم وفقه ونائبينه واخوانه واهواله الى ما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم هيئ لهم البطاله الصالحه يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا منن يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا من يكون للشيء كم فيكون يا اله الاولين والاخرين يا سيد الاولين والاخرين يا من يجير ولا يجار عليه يا من على العرش استوى يا من يعلم السر و أخفى الله لا إله إلا هو و له الأسماء الحسنى نسألك يا ربنا فرجاً عادلاً لإخواننا المستضعفين في فلسطين والعراق وفي باكستان وفي كل مكان اللهم لطف بحالهم أنت الرحمن الرحيم انت الجواد الكريم انت المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام يا ربنا نسالك رحمه عامله لهم يا كريم اللهم ول عليهم خيارهم وافهم شراهم واحكم بماءهم واجمع كلمتهم على التوحيد والسنه يا رب العالمين يا ذو الجلال والاكرام اللهم الاهنا وسيدنا ومولانا لقد غارت النجوم ولامت العيون وانت ملك حي قيوم من نسالوا وانت الرب المعبود ومن نقصد وانت المقصود ومن ندعو وانت صاحب الكرم والجن اضرتنا فمن يقبلنا اضرتنا فمن يقبلنا وان ابعدتنا فمن يقربنا لذنا بجذا وتعلقنا برجائك فلا تولنا الحرمان ولا تصرف وجهك الكريم عنا نحن عبادك المذنبون الضعفاء المستجيرون الوجلون القلقون الخائفون لا اله الا انت انو الا بناك ووضعكم في اعتماد الا عليك وطل الرجاء الا منك وخاضت الذنون الا فيك يا فرجنا اذا اغلقت الابواب يا رجانا اذا بثات الاسقام وحيل بيننا وبين الاهل والاحباب والاصحاب اللهم اجلنا في هذه الليله من اتقائك من الله اجعلنا ووالدينا من اعتقائك من النار يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك غني عن تعذيبنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك التجأنا ببابك وتعلقنا برجائك قلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم اللهم رفعنا إليك كف الضراعة فاجعلنا يا إلهنا من أهل الحوض والشفاعة واغفر لنا يوم تقوم الساعة اللهم لا تحرمنا شفاعة حبيبنا محمد عليه السلام اللهم اسقنا من يدك الشريفه شربه لا نبلى بعدها اللهم اظلنا تحت ظلك يوم لا ظل أضل الا ظلك الى اهنا وسيدنا ومولانا تقبل توباتنا تقبل توباتنا تقبل توباتنا واغسل خطاياتنا واغف آتتنا وصل سخيمه قلوبنا يا ذي الجلال والاكرام اللهم انا نعوذ برضاك يا سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك من كلام حسيتنا ان علي انت كما اثنيت على نفسك سبحان ربك ورب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اكبر